الحمد لله الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر الله و اكبر ل ل ه أ ا لا ل ه أكبر ل اله الا ل ه ل ل ه أكبر الله والله أكبر اكبر ل الله أ الله أكبر ل اكبر إله إلا الله والله الله أكبر أ ولله الحمد الله أكبر عدد ما أحرم من الله اكبر ن عدد ما رفعوا ل ل س ل ب ي ة لله ا ل أ ق و ا ل الله أ ك ب ر عدد ما دخل الحجاج مكه ونزلوا بتلك الرحبات الله أ ك ب ر عدد ما ض ا ف و ا البيت العظيم وعظموا الحرمات الله أ ك ب ر عدد ما خرجوا إ ل ى م ن ا و ق ف و ا ب أ ر ف ا ه الله أ ك ب ر عدد ما باتوا ب م ز د ل ة وعادوا إ ل ى منال ل ن ب ي ت ورمي الزمرات الله أ ك ب ر عدد ما اغاقوا من الدماء وحلقوا من الرؤوس تعظيما لفاطر ا ل أ ر ض و ا ل س م و ا ت الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولله الحمد نحمده سبحانه وتعالى على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به من ج ن ز ي ل العطايا والهبات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مسبغ النعم ودافع النقم وفارج الكربات واشهد ان محمدا عبده ورسوله اكمل الخلق وافضل البريات صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان ما دام في الارض و ا ل س م و ا ت وسلم تسليما كثيرا عباد الله إ ن ي و م ك ل هذا هو يوم الحج ا ل أ ك ب ر وهو عيد ا ل أ ض ح ى والنهر الحج لان الحجاج يؤدون فيه معظم مناسك الحج يرمون ا ل ج م ر ة الكبرى ويسبحون الهدايا ويحلقون رؤوسهم و ي ق ف و ن بالبيت العتيق ويسعون ب ي ن الصفا والمروه وهو عيد ا ل أ ض ح ى والنحر لأن الناس فيه وما ا الناس ا ا ل لأن ن يضحين وينخرون ح ر فيه ه ه و م عمل ابن ادم يوم النحر عملا أحب إلى احب ل ل ل ه من دم م وإن جراقة ا ض ي ك الى س و و ا العظيم ا ب ل أ ج ر الله من اراقه تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دم من عمل يوم النحر أ ح ب إ ل ى الله ب ا د ر ا ق الدم و إ ن ه ليؤتى يوم ا ل ق ي ا م ة ب ق ر ر ه ا و أ ش ع ا ر ه ا و أ ض و ا ف ه ا و إ ن الدم ليقع من الله بمكان قبل أ ن يقع ب ا ل أ ر ض تطين بها نفسا رواه السلوكي وابن ماجه و ف ح ه ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله هذه ا ل أ ض ا ح ي ثم تمنع عباد الله ثم تابيك إ ب ر ا ه ي م ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عليهما الصلاه والسلام وانها لسنه م ؤ ك د ة الاسره لمن قدر عليها ان يتركها وان ذبحها لافضل من الصدقه لثمنها لما فيها من احياء السنه والاجر العظيم ومحبه الله لها تضحوا ايها ا ل م س ل م ن عن انفسكم وعن اهليكم متقربين بذلك الى ربكم متبعين لسنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حيث ضحى عنه وعن أ ه ل بيته ومن كان منكم لا يلبس اضحيه فقد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جزاه الله عن امته خيرا و إ ذ ا كان منكم أ ح د يريد أ ن يتبرع ب ت ض ح ي ة عن والديه فلا, فلا يحرم نفسه و ذ ر ي ت ه و أ ه ل ه منها و ف ض الله واسع يعني عند ا ل ن ي ة عنك عن أ ه ل بيتك و و ا ل ب ي ت ك الحي والميت أ م ر عظيم وفضل الله واسع يعلم انه لا أ ص ل لما يسميه الناس اليوم ب ا ل أ ب ح ي ة أ ب ح ي عن الميت والتي يضحونها من أ و ل سنه من موته يخصونه بها ولا يبخلون معه أ ح د ا في ثوابها ف إ ن هذا لا أ ص ل له في دين الله ولا في شرعه تجتنبوه يا عباد الله الشاه ا ل و ا ح د ة تجزئ عن واحد يعني عنه وعن أ ه ل بلده والبدنه و ا ل ب ق ر ة تجزئ عن س ب ع ة فلا ي س ت ر ط شخصان في شاه و ا ح د ة ولا ث م ا ن ي أ و أ ك ث ر في ب ق ر ة أ و في ن ا ق ة ولكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يشرك في الثواب أ ض ح ي ت ه في ثواب ا ل ا ض ح ي ة ي ش ر ك من شاء سواء كانت شاه ام سبع ب د ن ة أ م سبع بقر واعلم أ ن ل ل ا ض ح ي ة شروطا ث ل الشرط ث ة ا ا ل أ و ل أ ن تبلغ السن المعتبره شرعا وهو خمس سنين في ا ل إ ب ل وسنتان في البقر و س ن ة ك ا م ل ة في المعز ونصف س ن ة في الظن من خالف ذلك ق د خالف شرع, شرع الله عز وجل وخالف م ح م د صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني أ ن تكون س ل ي م ة من العيوب التي تمنع من ا ل إ ج ز ا ء والعيوب ا ل م ا ن ع ة أ ر ب ع ة ا ل ع ر ج ا ء البين عرضها وطلعها وهي التي لا تعانق ا ل ص ح ي ح ة في المنشا و ا ل م ر ي ض ة البين عرضها هي التي ظهرت عليها آ ث ا ر المرض إ م ا في أ خ ذ ه ا أ و في مشيها أ و غير ذلك من أ ح و ا ل ه ا ومن والعوراء عورها والعوراء تكون العوراء أو المرض البين الجرب البين بالعنياء أن تكون عينها نافئة يعني الجرب ظاهرة للخارج فكيس غ ا ئ ر ة ا ل د ا ف ل أ م ا إ ذ ا كانت لا ت ب س ل بها ولكن امرها غير بين ف إ ن ه ا ت ب س ل مع الكراهه والعين الرابع العجفاء ا ل ه ز ي ل ة التي ليست فيها لحم أ م ا عيب العلم أ و عيب القرن ف إ ن ه لا يمنع من ا ل إ ج ز ا ء لكنه يكره العجف أ م ا الكفر ف إ ذ ا كسر سره بتقصير منك يا عبد الله أ و هكذا وجدتها فلا تهجئ كذلك ا ل ه س م ا ء التي لا, تؤثر لا يؤثر هذا العين على طعامها وكرامها و ا ل س ل ا م ة من ذلك أ ف ض ل الشرط الثالث من شروط ا ل أ ض ح ي ة أ ن تقع ف الوقت ا ل م ح د ث للتضحيه من ا ل آ ن بعد ص ل ا ة ا ل إ م ا م و ا ل أ ف ض ل بعد الخطتين وهي من الخراب من صلاه العين و ا ل أ ف ض ل أ ن ينتظر حتى يقرب ا ل إ م ا م من الخطتين وينتهي ب غ ر و ب شمس ي ثالث أ ي ا م التشريق رابع أ ي ا م العيد ف أ م ا الذبح فالذبح أ ي ا م ه ا ر ب ع ة يوم العيد و ث ل ا ث ة بعده و أ ف ض ل ه ا يوم العيد ويجوز الذبح في النهار وهو أ ف ض ل ويجوز الذبح في الليل ومن كان منكم يحسن الذبح بنفسه فليذبح اضحيته بيده ومن كان لا يحسن فليحضر ذبحها ف إ ن ذلك أ ف ض ل فاذا ذبحت جنحت عنه وهو غائب ولم يشهدها فلا باس ويسميها عند الذبح فيقول إ ذ ا أ ب ج ع ه ا للذبح بسم الله والله أ ك ب ر اللهم هذا منك و ل اللهم هذا عن فلان و آ ل ذ ب ح او هذا عن فلانه والذبح هذه هي ا ل س م ي ة ا ل و ا ر د ة و أ م ا ما يفعل هنا ا ل س و ب ع ض ا ل عوام ب أ ن يمتح ظهرها من وجهها ويمتح قفاها فلا أ ص ل له و إ ذ ا ذبحها ونوى من هي له ولم ينطق باسمه ما قال عن فلان الذين ا د ع و ن عنا البقر ا ل آ ن فلان مانع أ ج ز ا ه ا ل ن ي ة إ ن شاء الله ل ق ل ل ه صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيام و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى ولكن النطق باسم من هي له م أ ف ض ل اتباعا للسنه اعلم ان للزكاه شروطا يا عباد الله منها أ ن يقول عند الذبح بسم الله فمن لم يقل باسم الله على ا ل ذ ب ي ح ة فذبيحته سواء اضحي غيره ا نجسه لا يجوز أ ك ل ه ا حرام أ ك ل ه ا ف قوله سبحانه ولا ت أ ك ل و ا مما لم ينكر اسم الله عليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ومن ش ر ي ط ا ل ز ك ا ة انهار الدم ب أ ن يقطع ا ل ف ر ق و ق وهو مجرى النفس والمليء وهو مجرى الطعام و ي س م م ذلك بقطع ا ل أ و ز ا ز وهي الولدان وهما عرقان غليظان في طالب في ا ل و ب يسعى م ه م ا الدم فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه نهى عن ا ل ذ ب ي ح ة التي لا تسرى اودادها وجميع النقر من أ ع ل ا ه ا الى أ س ف ل ه ا موضوع بالدم لكن ا ل أ ف ض ل نحر ا ل ق م ر من أ س ف ل ا ل ر ق ب ة في الوهده ا ل ذ ي في اصل ا ل ع ق والصبر وذبحوا البقر والغنم من اعلى الرقبه اي منا يل الرقبه ولو ذبحها من وسط الرقبه اجزا ات ان شاء الله و ا ب د ح و ا عباد الله بالرقبه وحبوا السكين ولا تمدحوها وافعفوها تنظر اليها وامروا السكين بسرعه وقوه واظللوها على جنبها الايسر او الايمن على حسب ما يتيسر ويقوم ايح لها ولا ت ل و و يدها على عنقها من خلفها عند الذبح ف إ ن ذلك تعجيب لها و إ ي ل ا م بلا ف ا ئ د ة لها ولا تسلحوها ولا ت ك س ر رقبتها قبل أ ن تموت وكلوا من ا ل أ ض ا ح ي واهبوا وتصدقوا ولا تعطوا الجزار اجرته منها بل أ ع ط و ه اجرته من عندكم و أ ع ط و ه من ا ل ا ض ح ي ة إ ن شئتم ه د ي ة إ ن كان غنيا أ و صدق فان كان فقيرا ومن اهدي إ ل ي ه شيء منها أ و تصدق به عليه فهو ملكه يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره أ م ا صاحب ا ل أ م ح ي ة فلا يجوز أ ن يبيع منها شيئا أ ي ه ا الناس لقد علم الكثير منا أ ن من أ ر ا د ا ل أ م ح ي ة فانه لا يغفر من شعره و غ ف ه وبشرته من د ك و ل العشر حتى يضحي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولكن إ ذ ا لم يعزم احدكم على ا ل أ ض ح ي ة إ ل ا في أ ث ن ا ء العشر وقد أ خ ذ شيئا من ذلك من قبل فلا ب أ س أ ن يضحي و أ ض ح ي ت ه ت ا م ة ل أ ن ا ل أ خ ذ من ذلك لا ينقص ا ل ا ض ح ي ة ولا يمنع منها ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل تعالوا بالله بالشيطان الرجيم ولكل أ م ة جعلنا من ت ك ن ي ل ك ر اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م ف إ ل ه ك م إ ل ه واحد فله أ س ل م وبشر ا ل م خ س د ي ن الذين إ ذ ا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما ص ا ب ه م والمقيم ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ي ل ف ق و ن والذين جعلناها لكم ن شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب ف إ ذ ا وزرت ذنوبها فكلوا منها و أ ط ع م و ا ل ق ا ن ع والمعتر كذلك سخرناها لكم ل ع ل ه م تشكرون لن ينال الله ل ك م ه ا ولا ب م ا ؤ ه ا ولكن ينالهم تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولله الحمد الحمد لله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولله الحمد الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر كبيرا الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ر ح م ة للعالمين و ق و ة للعاملين و ح ج ة على العباد اجمعين بعثه بدين الهدى و ا ل ر ح م ة ف أ ن ق ذ الله به من الهلكه وهدى به من الضلاله و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده أ ن ج ز وعده ونصر ع د ه وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه واصحابه ومن تبعهم ن إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وسلم تسليما اما بعد ايها الناس اتقوا س الله تعالى واشكروه ا على ما انعم به عليكم من هذا الدين القويم الذي رضيه لكم فلقد انزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ع ل محبه الوداع وهو واقف بعرفه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم ن ع م ت ورضيت لكم الاسلام دينا وانه لدزير بنا أ ن ننقبض بهذا الدين الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالكمال من لبن ومن لبن حكيم خ ب ي ر راوك الرحيم ايها المسلمون إ ن ديننا ولله الحمد كامل من جميع الوجوه كامل من ج ه ة ع ب ا د ة الله كامل من ج ه ة م ع ا م ل ة عباد الله فهو كامل من ج ه ة ا ل ع ب ا د ة حيث كانت العبادات ا ل م ش ر و ع ة فيه م ص ل ح ة م ص للقلوب ح ة والارزام للشعوب و ا ل أ ف ر ا د غير م ف و ت ة ل م ا تقتضيه مطالب ا ل ح ي ا ة ولو أ ن الناس تفكروا في أ ن ف س ه م في هذا الدين تفكيرا عميقا متعقلا س و ج د و ا انه لم يترك خيرا الا أ م ر به ووضح طرقه ب أ و ض ح بيان وايسره و أ ن ه لم يترك شرا الا حذر منه وبين مغمبته ولو تفكروا في أ ن ف س ه م لوجدوا لو أ ن تمسكه بالدين امر ضروري لصلاح أ ع م ا ل ه م واستقامه أ ح و ا ل ه م يا أ ي ه ايها الناس ا أ ي الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاقتزاز قولا عظيما ولو تفكروا في أ ن ف س ه م لما حصل الكثير منهم تلك ا ل ز ه ا د ة في دينهم ولما آ ث ر و ا عليهم شيئا من امور الدنيا فلتغفرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير وارقى ايها المسلمون إ ن ا ل إ س ل ا م لم يطلب منكم امرا يفوق عليكم ولا أ م ر ا تفوز به مصالحكم بل هو ب ن س ه مصالح وخيرات و أ ن و ا ر وبركات فتمسكوا بها أ ي ه ا المسلمون وقوموا بشرائعه مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم أحب الله طاعة ورسوله ليسهل عليكم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن إلى المحذر و ا ي ة يسوع و ل ل ن و ن ه ا ك ل ا ل ص ع ا ل أقيم ا ل ص ل ا ة ب ف ع ل ه ا ف ي أ و ق ا ت ه ا مع ا ل ج م ا ع ة ف إ ن ا ل ت خ ل ل ع ن ا ل ج م ا ع ة م ن ع ل ا م ا ت ا ل ل ان هناك سلام ي و ل لك ان ن ا ك سلام يقول ل ان هناك ل ا م يقول لك ان هناك سلام يقول ل ان هناك سلام و ل لك ان ه ن ا ل ا م و ل لك ان ه ن ا ل م ي و ل لك ان ه ن ل م يقول لك ان هناك سلام يقول لك ا ل هناك ا ت يقول لك ان هناك ل ا م يقول ل ان ه ن ا ا م يقول س ب ح ان ه و ت ع ا ل ى م يقول ل ان ا سلام ي ق و ا لك ان ه ا ك سلام يقول س ب ح ان ه و أ ق م ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء و ا ل م ك ر آ ت و ا ا ل ز ك ا ة التي أ و ج ب الله عليكم في أ م و ا ل ك م ادفعوها إ ل ى مستحقيها قبل أ ن تفارقوا هذا المال ف ي ك و ن غنيمه لمن بعدكم وعليكم الظلم و ا ل إ ث م و أ ن ف ق و ا مما رزقكم الله من قبل أ ن ي أ ت ي أ ح د ك م الموت فيقول رب لو أ خ ر ت ن ي إ ل ى أ ج ل قريب فاستنفق وكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إ ذ ا جاء اجلها والله خبير بما تعملون أ ن ف ق و ا على من أ و ج ب الله عليكم نفقته من ا ل أ ه ل و ا ل أ ق ا ر ب ف إ ن ك م مسؤولون عن ذلك و إ ن الانفاق عليهم من الاحسان و إ ن الله يحب المحرمين ومن صله ا ل أ ر ح ا م وسيخير الله الواطنين وليحترم بعضكم بعضا ف إ ن ن ب ي ك محمد م صلى الله عليه وسلم و ق ف ف ي م ث ل ه ذ ن ي ل ا ي و م ف ي ج م ا ه ي ر المسلمين ب م و ن ان ي خ ط ب ه م و ي ن ل م ت ح ر ي م س م ي ن ي ل ان المسلمين و أ م و ا ل ه م ي ن و ل و ن ان ي م س ل م ي ن ان ي ك و ا إ ل ى ي و م ا ل ق ي ا م ة و ل م س ل م ي ن ا ل أ م و ا ل م ل م ي ن ي ك ا ل ز م ا ن م ن ت ه ك ة ع ن د ك ث ي ر م ن المسلمين و إ ن ل م ي ن ك ن المسلمين يكون ر ل م ل ي ن يكون ا ل م س م ي ن ت ه ك و ن ا ل أ م و ا ل ب ا ل غ ش و ا ل ك ذ ب و ا ل ج ع ا ل و ن ا ل ب ا ط ل م والرشا المغريه واستعمال و اموال س ت ع ا ل أ م ا ل د و ل ة للمصالح ا ل خ ا ص ة ولقد صارت ا ل أ ع ر ا ب منتهكه هي الاخرى ف أ ص ب ح ت ا ل م ذ ي ب ة أ ص ب ح ت م ت س ك ه ا في كثير من المجالس فاحذروا أ ي ه ا المسلمون من تعدي حدود الله في النفوس و ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ع ر ا ب و أ د و ا ل ح ق و ق قبل أ ن تؤخذ منكم يوم ا ل ق ي ا م ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله والله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولله الحمد واعلموا رحمكم الله أ ن هذه ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ق ب ل ة هي أ ي ا م التشريق التي لا يدوم صيامها كما لا يدوم صيام يوم العيد وهي التي قال الله قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ا م التشريق أ ي ا م ا خ ل م ص ر وذكر لله عز وجل عباد الله أ ك ث ر في هذه ا ل أ ي ا م من ذكر الله بالتخبير والتهليل والتحميل في أ ا ث ا ل الصلوات وفي جميع ا ل أ و ق ا ت واعلموا أ ن خير الحديث كتاب الله وخير الهديه بمحمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر م ح د ا ت ه ا واياكم والاندراك خلف السيارات ا ل م ن ح ر ك ة التي تصدكم عن دينكم و ت ر و ك م في السير الى ربكم خلف نبيكم ف إ ن كل م خ ت ف ة في الدين بدعه وكل ب د ع ة ضلاله ا ن ظ ر ر ح م ك الله إ ل ى التاريخ كيف يضحي المسلمون قل لا سيئ الله عز وجل وضحى أ ن ا س في القبيل ب أ ن ا س من أ ه ل البدعه ويضحي الناس اليوم ي ا ن ن ي اضحى قبل ا ل ساعتين يضحون برئيس د و ل ة ب ر ئ يا س دولة ي عباد الله حكم عليه م بالاودام وحكومه وشعوب يضحى بها من أ ج ل مصالح خ ا ص ة التضحيات ك ث ي ر ة فاين منها ما كان لله على ف ر ع الله سبحانه وتعالى اللهم ح ب ف الينا الايمان وزينه في قلوبنا و ت ر ه الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انصرنا على أ ع د ا ئ ن ا و أ ص ل ح أ م و ر ن ا واهد ولاتنا لما فيه الخير والصلاح في ديننا ودنيانا إ ن ك جواد كريم و أ ن ت أ ي ه ا المسلم التقي الورع عليك أ ن تستقي الله في هذا اليوم من ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة كما قلنا و أ ن تتصدق رجلا كنت ا و أ ة ل أ ه ل الخير ل أ ه ل الصلاح لمن يعني يحتاج ع ن ي ي إ ل ى يدك في هذا اليوم الكريم إ ن شاء الله سبحانه وتعالى و ا ل ت ح ي ة وكما ثبت على الصحابه هي بين ا ل س ل ي ن في يوم العيد ت ق ب ر الله منا ومنكم صالح ا ل أ ع م ا ل 私たちは今日はあなたのお話を聞いています。